بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة